أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا, تضرعا وخفيا لئن أن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 سبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا, أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بسبع أُنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قدمت لكم هذه التلاوه من موقع تيفي قرآن دوت كوم